صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها المزمن قم الليل إلا قليلا نصفه أو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 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُلِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجْحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا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 الله. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إنه Allah Allahu akbar